nao حيث وجدتم فان حيث وجدتم very here 119. فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أغلظه Come on. وجنات لهم 121. وتجارة تقشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله 122. لَكُم مِّنَ النُّورِ الرَّسُولُ فِي وَجْهِكُمْ سِرَ فِي لِذِفَ انْتَ رَبُّ صُحَّتَ يَا أَبْتِيَ اللَّهُ بأمنه 112. والله لا يهدي القوم الفاسقين 113. لقد نصركم الله في مواطن كُم فلم تغن عنكم شيئا 110. فلم تغن عنكم شيئا أُمَّأْ أَنذَرْنَا لَهُمْ فَهُوَ سَكِينَتُهُ وَنَا رَسُولُ О oh, uh. على من اور ما ضل ذِي لِلَّذِ فَشِلَّ قَبْ 111. فذوقوا ما كنتم تكنزون 112. إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا 117. وفي كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 119. وقاتلوا المشركين 129. I don't believe وَعَلَا <تصفيق> <تصفيق> فقد ابتوه الفتنة من قبل وقبله لك الأمور حتى جاء Why قُلْ اللَّهُ فَإِلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِصُنْعِ نِعْمَةِ اللَّهِ تَنصُبُكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ عَذَابٌ نِّنْذِ أَوْ بِأَيْدِينَا ama oh. و أم ا أتتهم رسلهم بالبينات الَّذِينَ نَبِذُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَقَالُوا ذَلِكَ كِتَابٌ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وكفروا Al-Fatihah 119. ويخلف ما Таон ви vil... That's uh it. -oh. استاذنك اولطلم منهم استاذنك اولطلم منهم وقا مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ 111. سيدخلهم الله في رحمته 129. <تصفيق> تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك الله سميع <تصفيق> ألم يعم 119. هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأنا al hey. Con vị E Wow. Oh